أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وجاءت سكرة الموت بالحق وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منتحيد ونفخ في الصور ذلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدُ لَقَدْ كُنتَ فِي غَفْلَةٍ لَّقَدْ كُنتَ فِي عَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَن كَغِطَائِكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ وَقَالَ قَرِينُهُ هَذَا مَا لَدَيَّ عَتِيدٌ الْقِيَامُ فِي جَهَنَّمَ كُلَّكَ كَفَّارٌ عَنِيدٌ مَّن نَّعِمَ إِلَّا الْخَيْرِ مُعْتَدٍ مُّرِيبٌ الذي جعل مع الله الهه اخر فلقيه فالقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ربنا ما اطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصم لدي وقد قدمت اليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما انا بضلام وما انا بضلام للعبيد يوما نقول لجحنم مهل انت لاتي وتقو وتقولها المنذيد يوما نقول لجهنم يوما نقول لجهنم مهل تنتلئ وتقول وتقولها المنذيد واذلفت الجنه للمتقين غير بعيد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 أدخلوها بسلام. ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها لهم ما يشاءون فيها ما يشاءون فيها ولا لدينا مزيد قدمت لكم هذه التلاوه من فريق جوال الخير